هي لما هي اللهم هي قرضا وما حسنا وإن أحسنوا قلبي قوتي طيب هاي وظعف اللهم و الله الله أبي و الله محاوسون أجر أجر كريم و إن والذين كو آمنوا بالله الله فميجي والرسوله قلائك قوة سهم يجوه أصدقون قوة آت عند ربهم رب قد كثي سلام أجرهم أجر قادي يو نور والنور الإيمان نور والذين كفروا كَفَرُوا بي وكذبوا بيني بآياتنا آياتها يغبنون اولئك هم اصحاب الجحيم وجحيم تدكئ ايد المعاند وحاويه قوه الله يرسو شرميني واصدقين كو ااد وكو وهرسرايه واصدقين توي شهاداتنا رب جود اكثر سوح كل أيذهب بيني جحيم أصحابهن أصحابه حالجا عبرا شيء جنبه لازم يكون كلفكن ان باصاحي بلده برك الله بدأ حزب متكوثرع يالولي والذين كوا آمنوا ثم يبلله الله ثم يه والرسول يرسوشه ثم يه ولائك كوا سهم يجو السدي قونة كوا أد وحرم يجو يهير سلك والشهداء وإن مبتديني إن يا ياسكوا عطفين والشهداء وكو الشهداء دا دا دا والذين تركوا الشهيد عند ربهم رب جودك سيسلهم أجرهم أجر جود ونورهم نور قارئ وحلو جود أي متعب على قوته والذين قوة كفروك قالوا به وكذبو بني بآياتنا آياتها هيجب بنيه هؤلاء ككثواسي أصحاب الجحيم الجحيم الذات كذي وين يعلموا أجداد الدنيا دي بالناس قيمة هاي لا إذا هي قيمة تفرد هذا يعلموا أجداد أنا ما الحياة نولش أن الدنيا أدوي لاعب عياروي ولاه إلدلوي يوزينة قروح وتفاخر السقفام بينكم لحدين يوتكاثرون بتسي في المائة بس الثاني والأولاد عروت مركوحي لما تايك مثلاً رئيس الرعب أو كله أعجب الخفارة بيرلي ذي أوياب نبات يعني كافر markaz daariin tu shini diba aseen sumay hiijud dabadna qallan lehijoo afkan bariga waxa la ila wukii raashin ki wukay yani ثم wukay way qaliil ba galay sumay hiijoo qallan fa tana huwa arkay sa musfadin isagu boor oo gudoodkihi khatri sumay kuunu waxa يا هو مغفرة تندم بالدافع أو الله إلا حد يسكتها تي لو هدوان شو وما الحياة تدني إنه لش عندو يمها إلا ما تحول قروري كت سونك راح هاد السموني وضدك ضغمة كت سوم الله وحلي سبحانه وتعالى الدنيا تنهدأ شو كان الله لعبي الله وادال من باللقا ضاي فإذا لق ما يبل لكن لعيا رؤى وحي لجهلا الدنيا وادال وحي لجهلا هذا سيعه رستم مالن ee isugu faan iyada badci arrurtiy ay wadaa dadbaasataa markaa waxay la mid tahay roobday qonno wad soo saaray oo ninki beerayday beer ta qoday aad u cajab galiyo jaclaad qumaatida sida ugu soo baxay dabadeedna qallalay oo qaliil bilaabay oo boro boro noqday dabadeedna adeen inta uu gaari borburay oo dabay shukaaday aakhiran u ha kaagu horeeya bani aadamow adag iyo dambilaaf xagga Alla ka aaday ridwaan noloshaana isku wa kacoon qof doqon ba ku katso mayu in inay sidana noonaan marka dunyada isaa saalaydo go soo bandhigay uu yaqamu ugaada annama alhayatu nolosha dunyada ay dow la'ibun ayar dalu ba laga qaada iyo wa batsi في المعالي حولها أتبطى نفسها ويساعدنا ويساعدنا سوراها وحي لمثاله كمثالي غيث خرب أو كالي أعجب يابجلي الكفار قطر بيرليدين نباتوه نباتكيسيو يابجلي قروح دا. يسوء صبحي كفار معني سواء كيفوح آسيه ثم يهيجو دبذر نكعي معنى قلالي وعقار كيكتغ قليل بالله فتناهو هذا أركيسا مصفر نسوء بوروهو عن عدين نقارن وعوسن مقارن أغار كينا كتاكي ثم الضوان يكونوا حضاماً بربربون وعصبون وعصبون وضويشاً قاري سيدان ملكي الدنيا تاهيه يسكوها الله ينبالك أولاً وفي الآخرة آخرة نحن يدوحها عذاب عذاب شديد ودراً إيهو مغفرة الله ألا حقيسك آهدي والهدوان شو وما الحياة الدنيا الدنيا نمائها نلو الشيء إلا متاع القرور كتسونكا Käyhädi simuja, wa vaahjeru Kovka kuka tsumiju, ineħaludus sida Sidana unmori. Sabi huu. U-orda. ila mäkfidet intimillafumirabbi kurabbi kinkkahade. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, لَلَّذِينَ كُوِي آمَنُوا فِمَيَّ بِاللَّهِ أَلَّارْهِ مَا وَرَسُولِهُ مَيَّ ذلك النعمة انتهى لكي يجنّد سنة فضل الله على فضلك سيوه يتيه وصينا يمن يشاوه قفه الدونه والله ألا ندل فضلك فضلك أحدك الصاحيب والفضلك الألعظيم أولنا ترتم مركا لليها دم نافو ترتم مركا لليها حق الله للي يعني حق الضعادة يتوحيدك حقه اللي إن جه الله لو آتيه هذا ماها، والله حقق <تصفيق> شجرة لليه، دم باللفك على ماشاء شجرة مع نهاية ما، دم باللفك على أورض وحلو لليه، ضع هذا يطوب هذا يتوحد كعبد سأورد هذا، حقق <تصفيق> أورض ويشوسى دا يؤديه يسقى الله إنن، جنة يا الله إسكت دارين، يو بالاركيد لليه، سورة آل عمران جنة عرضها عرض السماء. وكيسدها جنوجك يالسيي يالودي يارقريي كوه لي يرسولك رمي الله هو وحي عقيدة رسولكنا ووحي ضاعي الدين إلا يرسولك وارح سالة وضاعاتي ألا اللي قعابل أي فضلك إنتالك إلا يقفك الدون ومصر قفك الدون وصير ومطي بالمثال قفك أهل التوحيد وضاعي ساعها الله وسيني سبحانه وتعالى الله نصيدي السباء وآحد فضلك سوين حيوين marka meesha asalayno sheegay wayna halka isu sii deeyeen xaqqa daacada iyo tawxiidka iyo masajidada wayna diin cawoor nooy. Saabiquu u urta u urta ma ila magfiratina dambillafa min rabbikum rabbikum kaahaday iyo wajnnatin samadu jinsiba looga ceeda bayna للذين آمنوا به وبالله آمنوا ورسله في سبيل الكيسر يرسفون دم ذلك كاس فضل الله جنة انتها لك الله فضل يسوي يتهو سن ما يثوق فدون والله الا ند الفضل فضل احد صاحبه وفضل وي. العظيم وين من بلايو. في ولا في, في كتاب تابكم من قبل أن نبرأها نفتها إنتها أبو ريكهر إن ذلك أنتها سنة على الله الله يسير ويفرد ضعي إن ليدين أقصي الله أصلى ليدين أقصي الله قدر كنون أقراي الله يلفظ ضعي محو الله مرك ليدين كل شيء إذا أقوم على ما الدنيا ولا تفرحوا أيضاً أقول فرحن بما شيء أتاكم الله ينسيه والله قال الله يحب ما تجعل كل مختال حرجود فقور أفهام بدل الله ما تجعل وأكوء كواسي الذين كوي يبخلون يبغو بخيله وبخيل ويأمرون ضدك أمره بالبخل بخيل ما أمره ومن يتولى قفقي حقه كذي فإن الله أله هو الغني hodan ka way alhamidu mahatan ayada waxa lino soo bandhigaya waxaa lagu xibi balaaye he dhacday the ardoda ku dhacday ee naftina ku dhacday waa waxaan wax allah ku waxaan si allah waxa إلا wa waxa lagu وحي wixii شان heshay aad حد haddii ka bixiso ugu farxino wa wax hore loo qoray waxani aayadu intaas inoo sheegaysa yaani waxa aad kugu dhacay aad heshay dhinac walba wa wax hore loo qoray waxa ku garab marayna wa wax hore loo qoriway marka ha ku farxi wax ka tageen hab u murgoonini mustaqbalkaaga ka shaqey wa Allah كوتشوا كوه بخيل لا ده إياه جحولة هذا لب بخيل ده كني هو أمره ماوكت إني لما يدنو خذور شبابي الله كمان مارم قفقي قف حقي كجيت سده الله كمان مارم استجع الله أباها الله أباها سبحانه تعالى الله يولي ما أصاب وحي من مصيبة بلايا في الأرض نقول كده ولا في أنفسكم نفتي إن الدحذانة، إلا في كتاب بقولي الله محفوظ من قبل أن نبرأها، أنت أنا نفت أبور الكهف أن أبور أبو رنكهر، إن ذلك عرين على الله سيسير ألا دش سيصير ويفرض ضاي، إنه الله واحد وحيد دونه أدن قرئ، أديوانيقلي واحدة بمتى، ما كل كيلات ilaa idin u geysiye in wax walba hore sidaa lagu qoray laa laa taa saw sidaa aan ugu murugoonin ala ma faato kum waxii idin ka tago alla waxa hadaan heli laa adu dhehen ilaa laguuma qorin wala وكواسي الذين يبخلون بخيل حوله وحوض الله بخيلة مفعول كبار قوان ويأمرون أمره أن الناس الذكب بالبخل بخيلة لماذا أمره؟ ومن يتولى عن الحق حق قفكي كجيد صدفة إن الله هو هو الغني كغني هو الحميد ومهاتن في كل أفعاله مركا عدوك ومبهن عداء ومبهن قفكا سو لقدر سلنا وان دخري يؤل بالبينات حجوج عد عض عد با لا ديره وان دجينه معه معهم على الرسل في شوش الكتاب كتاب حقه يوال ميزانه عدله وعدله حكمه ولا سو دجيه وحلل يا النبي وحيابه جناده كلا صبخاي يو واخ لو ميزانه كميد حابيله امها علي له سو دجيه يقوم ناسو ددكو انو اش تاغو او كشقي بالقسط عادل وم وانزل وان دجينه الحديد بيرتا birta lafteeda la soo dajiyay dhulka lagu dhixsameeyay fihi birta dhaxdeeda waxaa baashun dib shadiidun wadarno dagaal baa lagu galo dadka lagu leeyin wax badan iyo wali yaalamallahu inu aluqado ila man yisud qofka uga gargaaro diintiisa gacan siya ورسوله rusul uu rusucayso uga gargaaro bil ghayb isagoo maqano ana la bidhaantii saarag inallaahu allahu qawiyyun ka hukbadan way azizun qaalik allah ta subhanahu wa ta'ala waan diraybu rusul wal kitaabu wataa kutubtan waawayn afarta tawreedii injiil iyo zabuur iyo furqaan rusul wax nabiga loo sheegayba nabii مركب وحال السودة جي كتاب كا وحال السودة عدل كتاب كلفتي سع عدل حمبارسن سدته عدل لما أقول هذا نغمان أدور ولا الكو عدل لما سماه لا هذا دو عدل لما سماه سدته عدل جي وبأس شديد يا مفعوي هذا في الوقت الحاضر قلقه حتى وحلو قرهاته برماك كتير هذا قلقه وحلو قرها بل meel am biid ku ciidii miitir guri anii loode so bedba ku ciidii qalinka biid baa ku ciidii ta buuga la qoro birba dhalciyaha kaga sida u yeelay inu alle kala cadeeyo u كدينتيسا او غارغاري يي رسلشيسا اسا قوما قنو ان نبيي بضانتيسار اامانا الله تيسارك, تيسارك. الله سبحانه وتعالى قوي عزيز ولقد أرسلنا وان ديف رسلنا رسوشيرا بالبينات حجوجن عذ عذ با لدف يي معجزات وانزلنا وان دجنا معهم او الكتاب كتب با لدف اشاس و اجنسيا كتب با والميزان عدل جنا ولدف جنو حكمها ولا سودجيه علقين النبي ادم وحيابه وتيك مدهيد بيليين li yaqoomana nasu dadka inu uqma adliga lo soodaje bil qis aadliimo oo dhaqankii soo dhani u caadliimo ولا naftiisu caadna sawiyo walaal iyo caadna samay wa anzal la wada jinna al hadid dabirtii wa soodajine oo wax laga yaabaysay sabab laga soodajiyo dhulka lagu beereey fihi hadid We now will formulas to departed from others We did not see the downs of our opinions That we would do to become human behavior and we in for all these things The rest of us know that knowledge of it operates from the awareness, Kabbalah. The body will know that ourENS will tell us That he will answer the question If He is aですね We do believe that that Allah provides variables And the strength of wa laqad arsalna waan difai nuuha nuuhiya wa ibraahima an difai wajaalna muhajjal fi durriyati ma tarankooda annuma tanabnimu wal kitaaba kitaab famin muhakamide dadka durriyada muftadin ku hanunsanu haqq raaci wa kaseerun inbada aw minhum iyaka midan fasiquuna fasiquuna yajibu allaa li subhaanahu ta'aala marka rusulsha hore nuuhi ibraahim ku jireene si wa abhii labad آدم bani aadam ka weey oo nabi kasto isaga ka danbeeyay isagu ku abtirsan nabi ibraahin naboo xdigi si nabi kasto isaga ka danbeeyay isagu ku abtirsan aan biyadu waxay ka bixisbtay ishaaq bin ibraahin iyo ismaaciil سيجار اللبدان باللوشين ولقد ارسلنا وانتى نوح بانتي فاي نوح بنو لمك بنو مطرشلح بنو ادريس ايو ابراهيم بانتي لكن نوح يا من انتو دخايسوا 10 قرن يا ودخايسوا 10 قرن 10 ق <تصفيق> قرن شرك ما جيرين ذنب كلامه يا شرك ما جيرين مركه نوح هو وين نوحي ابراهيم بانتي فاي ليه في ذريته ما ذريته ده انبوة النبي مجه وال كتاب كتابا وحي ودري ودين فمن مدري ود ود وحاكمه مفتدين كحنن سن او حق راعي وكثيرن ان بدل منهم يا كمي فاسقون كو دعده كبحي وين على اثارهم خاد كودي بالرسولنا رسل خله وقفينا وراعينا رسسانا بعصم مريم راعينا واتينا عيسى وحان سينه جيل كتاب انجيلها وجعل له في قلوب الذين كوي قلبيا يتبعوها يتبعونها حواليين تاء رحفة حنس يور الرحمة والهبانية هبانم دور قال نم يبتدعوها يبتدعون الليمادين ما كتبنا عليهم كم أننا واجبنا يقال وحن كو وحن كواجبنا إلا بتقاعد دوان الله إلى رديسه ضلب كيس وحك لكم أننا واجبنا فما رفعوها شوف إن مدي أجر الصميتين ما بيلالن بحق رعايتها فاتينا ونصينا إن الذين كوا آمنون منهم منهم يوم كم أجرهم أجر جودي وكثير إن بعضن آمن متذكر فاسطن الله العلي يحي نوعي إبراهيم إياه فصل خلا كده بيسأر راعي موسى يد ركفر بعضن عيسى نو سوسيجاب إسرائيل إنجيل نوالسية ضد كيسة حوالين تار راعي رحمت إياه شافد بقلب faadwa oturad iyadaba talaan iyada rahmad ba qalbigooda la galay xubaniye waxa inagu haylmi tahay laakiin suufnimada waagu horeysay bilaabay in taab u taabici u aha Abdul Wahid bin Zaid buu aha bas rad joogan xa asal basri buu la joogan weri gintaba waxyaabo kala soo hoos galay lugbada jihaajkum bay ka haday laftiga suufi ana waxay ka soo qaateen nin ma ka joogi jiray asnaamta u xidmin jiray yasuf ibn murla dhihi jiray oo isla diintan u goonay laftiga halkaas ka leekay wa safi ma suufi wa ism jamida oo muctalul ayn bil waaw ayntoo kabuka xaraf ka dhaxe yaawu safina fi'l buliy huwa mushtaq lamtu isoo kabuka safaa yasfu usfu safiyun safin wasida wal marka ninkaas beerka magaca qolada suufiin iyada ahayd sidoodo oo kale iyo kuwanina meel cidaa galeeyay oo rubaana limada marka saddex qolo yeyahayno buqordadii xukuumii jirtay ya diintii beddeshay qolo waxay dagaal bay ku qaaden kuwaasoo way la dagaalameen af iyo kuwa walaalay balay qoladalla baadna afka umbay hayeeyno afbay kula dagaalameyno iyagana waa la laayay kuwa kale wax haydeen anagu haytahay iska galeyna hawdkay gala waa ku arubaaniyad markaa waa sunfiyalkeenu iyago niyat bin zayd buydi an oo nimanka No Asa, bagyatili, kubanilla, joten eikä jälkeen, eikä jälkeen, nohda, eikä saamaisiin. Markketti, aada, pitävätkö myös auttaa? Kun me annamme, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, say joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, وان راعنا بعيسى ابن مريمان وان راعنا واتيناه عيسى سين قال إنجيله بنسين كتابها وجعلنا وحنا كي اللي في قلوب الذين كوي قلبيا القاضي يتبعوه راعي خائفة حريس يقول خائفة حريس والربانية طرقة نمو يبتدعوها يقول لمبشانه يقول لي ما دين ما كتبناها ابتدع كماننا واجب العلم تصال لكن وحنا كواجب لين ما كتبناها كتبنا كماننا واجب لين إلا ابتقاء الدوان الله Ilaihriudis on dal-kisamuji. ilaa, <tittua> niin. Tijää ja ibbidä, adah, jillä jimaa din. Adah, adah, adah, adah, adah, adah, jillä jimaa din. Fumarha, jimaa din. Fumarha, jimaa din. Fumarha din. Fumarha din. Fumarha din. Fumarha din. Väärä minu, ruumejä, ruumejä, محمد ruumejä, ruumejä. Juutukum alla ja uidin sin, kiflajeni, laballah ja mirahmeti, mirahmeti, saha. Ja heidä ja heidin noran nor, tamsuna biħat kustu otana ja vuan nukimaan innu raham. allana, harista. قالنا كيف كلين كلاسيه وأمدد النبي محمد. قلنا وحيله وأهل الكتاب النبي محمد. وقالنا أهل الكتاب كأهيل. لبعض جرب إليهن. ما كأنبية هن رميان. موسى رميان. عيسى نويد رميان. نبي الله محمد نويد رميان. محمد يجدهن. يجا أمي الله أما أهل الكتاب هذا ما جاءونه واعيدك أن الله محمد صار عزيو. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله لي رحمتي رحمتي حق تقاته ولا يموت منكم الا وهو شهيد ما كان ليجد لا شيء وامنوا برسوله يسلك محمد رسول كي محمد ياتيكم الله ان سينكفل لين الله ا ورحمته ورحمته سكاهات ويجعل لكم وحي يلين حق با والله ألا نغفور كدفو ويرحمون الحديثة محاسدة اللولي هي أور رحمة الله فرها بذن لإيسية لأن الله يعلم لأنه يعلم إنه أغادان أهل الكتاب أهل كتابكم ألا يقدرون إنه نأوذوا لهن على شيء سيء من فضل الله إله فضل إيساء وأن الفضل فضل قلبي يد الله ألا جعلت عنك سكون يتيم يساء وآيضه حيث الدين إيساء أهل كتاب كيف يده أنك إذن كفض لبذن بحال النبي الله محمد يعرب اللوسي يبينهن قالوا كتابك أنا كفي عن بينهن وحاء و الله شاقي إني قلذن محمد يديه أجد فربنا ليهن قالوا كتابك إني أقعدان إني نوحبه أود الله إني يبف وعندنا إني نوحبه مرك فضل قام فراه بذا الوحش يؤمن من محمد يده قالوا كتابك إني أقعدان إني مهو الله أمدنا محمد إذا فضل قاينته الله يسيا لا الله يعلم اللي يعلم الله ذو الزائل إن يقعدان أهل الكتاب كتابكم ألا يقدرون إنني أودن على شيء إن شيء مفضل إن يقعد عن تواحدك وعين وأنا الفضل فضل مبيدي الله ألا قاعد عن تسو كتله يتيه وصينا يوم يشاء وغفر والله الله سبحانه وتعالى ذو الفضل فضل فضله وصاحب العظيم أوله والله سبحانه